بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم ميم, ميم, ميم تلك آيات الكتاب المبين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 رَحْنًا لِمُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَئِسُهُمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَئِسُهُمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ان ربك له العزيز الرحيم وان ربك له هو العزيز الرحيم واذا نادى ربك موسى ائتي القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَّا يَتَّقُوا۟ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا طالق لساني فأرسل إليها هارون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إليها هارون ولهم علي يد فأخاف أن يقتلون ولهم فأخاف أن يقتلون قال كلا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 فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل, أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين قال ألم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعملتها ايدا وانا من الضالين قال فعملتها ايدا وانا من الضالين فثررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المبسلين غَثَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُقْسِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي إِسْرَائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا أَن عَبَّدْتَ لِي قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم قال لمن حوله الا تستمعون قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قَا إَِّ رَسُولفُمَُّ أُغسلَ إلَكُْ للَمَجنُون قالَا رَبُّ الْ المَشِقِ وَالْمَغرِبِ وَماَا بَنَهُمَا إِ كُُم تَاقِون قالَا رَبُّ الْ المشِقِ وَالْمَغْرِبِ وَماَا بَْنَهَُا إِ كُم تَاقِنُون قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال اولو جئتك بشيء مبين قَا فَأتبِهِ كُتَ مِنَ الصَّادقين قَالَ فَأتِبِهِ كُنتَ مِنَ الصَّادِ قين فَأَلقَ صَاه فَإِذَاهَ تُعبَُ مبين فَأَلقَ ونزع يده فاذا هي بيضاء الناظرين ونزع يده فاذا هي بيضاء الناظرين قال للملائي حوله ان هذا لساحر عليم قال للملائي حوله ان هذا لساحر عليم يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي قالوا ارجِه وَأَخَاهُ وبعث في اللدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم, عليم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم فجمع السحرة ميقات وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهم الْغَالِبِينَ إن الْغَالِبِينَ فَلَم م جَ السَّحَرَة قالون فِيدعونَ أَإَِّا لناَا لأَجرًْا إِن كُا نَحْنُ الغالبين قَالَا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أنتم ملقون قَالَ لَهُم مُوسَى قَوْحِ حبالهم وعصيهم وقالوا بِعِزَّةِ فرعون الرعَوونَ إِا الغالبون نَحْنُ موسى عصاه بَالَهُم هي تلقف ما فِي فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحر تساجدين فالقي السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أَدْنَا لكم قال آمنتم له قبل أن أَدْنَا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إن إنا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا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 أَرْسَلَ كِرَ عَوْنٌ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ أَرْسَلَ كِرَ عَوْنٌ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ شِذْمَةٌ قَلِيلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ شِذْمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاذِرُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ مِنْ جَنَّاتٍ وعيون وأنكون وزوا مقام كريم, كريم كذالك وأورثناها بني اسرائيل كذالك وأورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى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 فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ نَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, وأزلفنا ثم الآخرين وَأَجِيْنَا مُوسَى وَمَنَّهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ قَال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بل وجدنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالُوا بَلْ وجدنا يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين, مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثه الجنه النعيم واجعلني من النعيم وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلاَ تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلاَ تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ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 وأزِفَة الجَّّة للمُتَّقين وأزْنِفَة الجَّة للمُتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ مِنْ فَأَكُبُّ بِكِبُرٍ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ تَأْكُبُ بِكِبُرٍ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تالله ان كنتم لفي ضلال مبين تالله ان كنتم لفي ضلال مبين اذن سووا برب العالمين اذن سووا برب العالمين وما أضلنا إلا وَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَنَّ لنا كرة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآية ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو الرحيم وان ربك له العزيز الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُبْزِلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُبْزِلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 اتقوا الله واطيعون قالوا انؤمن لك واتبعك الاضلون قالوا انؤمن لك واتبعك الاضلون قال وما علم بما كانوا يعملون قال وما علم بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي كذبون قال ربي إن قومي كذبون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 في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ثم بعد الباقين ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ أَلَا تَتَّقُونَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتََّخِذُونَ مَصَانِ على عَكُمْ تَخْنُدونُون وَتَتَّخِذُونَ مَصانِ على عَكُم تَخْنُدونُون وَإذاَا بَقَشُْم بقَشْتُمْ جَبرينَ فََّقُ اللهه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 قالوا سواء علينا او عذبت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكَذَّبُوه فَأَهلَنَاهُم إِ فِي ذَلِكَ لآيَ فكَذَّبُوه فَأَهلَكنَاهُم إَِّ فِيذَلِكَ لآيَ وَمَا كانَانَ أَكثَرهُم مُؤمِنين وَمكَلَ أَكثَرهُم مُؤمِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهَُ العزيِيز الرحيِيم وَإِنَّ رَبَّّكَ لَهَُ العزيِيزُ الرحيِيم كَذَّبَدْ ثمَمُودُ الْ المُدْسَلين إذْ قَالَ لَهُم أَخُون صَالِحٌ أَل تَتَّقُون كَذَّبَدْ ثَمُودُ الْ المُدْسَلين إذْ قَالَ لَهُم أَخُوه صَالِفٌ أَلَا تَتَّقُون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 للعالمين اتتركون في ما هنا امنين اتتركون في في جنات وعيون في جنات وعيون وزرع ونخل تطلعها هضيم وزرع ونخل تطلعها هضيم وَتَحتونَ مِنَ الجبالالِبُ يُتَ فَارِهين وَتَحتونَ منِن الجبالِبُ يتَ فَارِهين فَاتَّقُ اللهه وَطيرون فَتقُ اللهه وَطيرون وَل تُط فِي الأّ وَلَا يُصْنِحون ولا تطيروا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يسمحون قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما انت من المسحرين ما إِللا بَشَر بشر مثلنا بآيٍ إ كنتُتَ كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ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 قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونا من المخرجين قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونا من المخرجين قال اني لعملكم من القادين ربنا نجني واهلي مما يعملون قال اني لعملكم من القادين رب ننجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين الا عجوزا في ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فساء مطر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 اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقسطاس المستقيم وازنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبغ الصح الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين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 وَلَاَ تَأْتُونَ إِلَّا بِشَرٍّ مِثْلِنَا وَإِنْ ظَنُّوكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وان ربك له هو العزيز الرحيم وَإِه لَزلُ رَبِّ العالممين وَإِه لَزل رَبّ العالممين نَزَل بِهِ الُّوح الأمين عَ قَللبِكَ للتَكونَ مِن المُذرين نَزَل بهُِّوش الأمين عَ قَللبِكَ للتكونَ مِن المُذرين. بلسان عربي مبين وإنه لَفِي زبر الأولين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم تَنزِيلُهُ لَنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ كذَلكَ سلكناهُ فيقلُل بالِمجرمين كذَلكَ سلكناهُ في يقلوبمجرمين لا يؤمنونَ بهه حتى يَر العذابَ الألم لا يؤمنون بهه حتى يَر العذاب الألم فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ اَثَبَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَتْعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا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 انهم عن السمع لمعزولون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الهانا اخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله الهانا اخر فتكون من وَادْرِعْ عِشَارَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَادْرِعْ عِشَارَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم انه هو السميع العليم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 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ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 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرَ مِن بَعْدِنَا ظُلِمُوا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرَ مِن بَعْدِنَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَارِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله